بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فمع درس معرفة علوم الحديث وبين يدي الدرس كما اتفقنا في الاسبوع الماضي نقرأ بإذن الله عز وجل في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة رحمه الله تعالى أكنا قد توقفنا عند قوله خلاص يا ام علي وقفني ثانيه لا مش زمان جبت اقول لك انا ااا والله كنا خلصنا الباب يبقى خلينا نبدأ يا خونا في الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه ماشي في الباب اللي الباب الثاني الباب الثاني في ادب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه تمام انت جبت الكتاب اهو عشان مش مشكله مش مشكله مشكله استعير ومتخلص مش مشكله كنت كنت باجي مستر والله يعني كان عندك اصلا يلا بسم الله والصلاه والسلام, والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الكثير قال الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في ادابه في نفسه وهو إثنى عشر نوعا النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم قال الله تعالى لا تخونوا الله والرسول ولا وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون وقال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشونه قال الشافعي ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع الله أكبر ومن ذلك دوام السكين والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع ومما كتب مالك إلى الرشيد رضي الله عنهما، إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وقال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وعن السلف حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلى ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه أيها شفت دي ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه الثاني أنه يصون العلم كما صانه علماء السلف على الفتت. هنا يقول وعن السلف حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلى نياته ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه لا شك أن طيب أخونا أفضل ما يتحلى به طالب العلم وأهم ما يستفيده من العلم هو الخشية الخوف من الله عز وجل الخوف من الله عز وجل والخشية وطبعا في فرق بين الخشية وبين الخوف الخوف ليس هو كالخشية فإن الخشية فيها زيادة إجلال وتعظيم لله عز وجل كما قال الله جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء بخلاف الخوف فقد تخاف أنت من شيء وتكره أما الخشية فإنك تخاف مع الإجلال والتعظيم والمحبة ولذلك وصف الله عز وجل العلماء بالخشية فالخشية كيف تأتي؟ تأتي الخشية من المراقبة أعظم ثمرات من ثمرات المراقبة هي خشية, خشية الله عز وجل يعني العبد إذا كان مطلعا دائما على الله عز وجل في سره وعلى وأن الله مراقب عليه وأن الله عز وجل يراه في كل وقت وحين فهذا سيوارسه خشية خوف من الله عز وجل وهذا الخوف مصحوب بالمحبة والتعظيم لله جل في علاه وهذا ما اكتسبه أهل العلم من العلم ولذلك لما ذكر للإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر له رجل من الصالحين ولم يكن جماعا للحديث ولم يكن رأسا في حفظ الحديث ومعرفته كغيره من أهل زمانه، ولم يكن كالإمام أحمد ولا كوكيع ولا ولم يكن كيحيى بن معين ولا عين المدين، لكن كان رجل عنده خشية لله عز وجل هو معروف الكرخي رحمه الله تعالى، فذكر عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه معروف، قال يا أبت إن معروفاً يعني شديد الخشية لله عز وجل، لكنه ليس ذاعل من كثير، يعني الرجل. لم يجمع من العلم الكثير لكن عنده خشية فقال يا بني، وهل العلم إلى الخشية وهل العلم إلا الخشية العبارة هذه موجزة هي ما تذكر في هذا النوع الذي ذكره ابن جماعة رحمه الله تعالى إنما العلم هو الخشية أي أن العلم النافع حقا الذي وارث الخشية هو إلا فإن تعلم المرء كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لم تؤثر في نفسه فقد ضاع وضل وغوى، فقد هلك لو إن طالب العلم لم يتأثر بهذا العلم الذي يتعلمه يبقى إيه اللي يحصلها ما فائدة هذا العلم سيحترق كالذي يضيء للناس كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها وفي الآخر يضيع كل ما عنده فلذلك العلم يورس الخشية إذا لم يورث العلم خشية فالعبد ينظر في نفسه لابد أنه هو محتاج علاج طيب الخشية كيف تأتي بدوام المراقبة لله عز وجل وإيه لخل العبد يتعلق بالله دائما ويلحظ أن الله يراه في كل وقت وحين فيحمله هذا على الخوف من الله مع المحبة والتعظيم فيوارد لسه الخشية إيه هو التعلم لأن ربنا سبحانه تعالى لما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء علمنا من هذا النص أن العلماء هم أشد الناس لله خشية لماذا؟ لأن العلماء أكثر الناس معرفة بالله عز وجل فكلما عرف المرء ربه كلما ازدادت خشيته عن طريق المراقبة لله عز وجل سوالله يا رب يا رب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 وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو الحسن الجرجاني ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزمه ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه سبحان الله يا إخوة والله حقا كان السلف يعظمون العلم جدا ويعطونه قدرة فكانت الطلبة يسعون إليهم سعيا وما كانوا يبذلون العلم إلا لأهله يعني وكيع شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى في قصة القعنبي المشهوره التي تاب فيها لما رآه راكبا على مش فكر حصان ولا كان راكب على, على حمار على بغلة تقريبا فقال لا علمني وإلا جرحتك حدثني وإلا جرحتك قال يست أهلا للحديث هذا هو الأصل أنا مش هروح أحدث من ليس أهلا للحديث الحديث لا يهدر إلا لأهله قال حدثني وإلا جرحتك فلم قال له كده فرحمة حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت فأثر في هذا الحديث وكان سببا في توبته بعد ذلك وما حدث عن شعبه إلا بهذا الحديث ما كانوا يذهبون إلى السلاطين ولا كانوا يذهبون إلى ابنائهم في بيوتهم إلا القليل منهم ومن كان يفعل هذا بعض الأحيان اجلانا للأمير مثلا الأمير المؤمن أو الخليفة حينما كان يفعل هذا كان يلام من أهل العلم فهذا هو الأصل أن العلم لا يبذل إلا لأهله يخونا أهل العلم هم أجل الناس أجل الناس منزلة في الدنيا وعند الله عز وجل ومن صان العلم صانه الله عز وجل به في الدنيا والآخرة وحينما أذل أهل العلم أو بعض أهل العلم أنفسهم أذلهم الله عز وجل وحينما وضعوا العلم في غير موضعه وضعهم الله عز وجل وحينما بذلوا أنفسهم واذلوها يعني عند من لا يستحق ذلك صاروا أهون الناس على هؤلاء يعني سبحان الله لما أذلوا أنفسهم للسلاطين وللأمراء ولغيرهم هم ذلوا في أنفسهم وذلوا عند الناس وصغروا وهانوا عند هؤلاء ما لهمش أي قيمة عندهم كانوا يهبونهم شوف لما كان واحد بأي يتكلم كان الأمير يهاب ويخاف منهم شوف الحسن البصر لما دخل على حجاج بن يوسف اللي هو قال والله أسقي أنكم من دمه وكان لا يحنس في يمينه الحجاج لما وقف الحسن البصري رحمه الله تعالى يخطب في الناس في البصرة وقال أيها الناس لقد فعل الحجاج كذا وكذا وستكوا في البصرة الحجاج طب طبعا الحسن حينما كان يجتمع بين ويتكلم يجتمع له الألوف يعني الالوف من الناس فتخيل بقى لما راى الناس هذا أخبروا الحجاج الحسن بيقول ويقول ويقول قال عبد من عبيد البصرة يصبني أمامكم ولا يتحرك له احد والله لاسقي إنكم من دم وما كانش الحجاج بيرجع في أبدا ابدا ولا يحنس ما كانش يحنس فيهمين لازم ينفذ يمين فسبحان الله الحسن خلص الكلمتين اللي قالهم الحسن كان متهور السؤال الحسن ده كان متهور ما كانش عنده فرق الواقع ما كانش يعلم الحجاج بن يوسف كيف هو ما كانش عارف الكلام ده مش عارف الحجير بن يوسف قتل بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان كعبد الله بن, بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وصلبه قتل ابن عمر وقتل ابن الزبير أخبرك ابن الزبير صلبه وعبد الله بن عمر جرحه وسب وشتم أناس وعمل لما يتعامل ما كانش عارفه الكلام ده يجهل الحسن سيد الناس في زمانه مثل هذا لا يعرف الموازنات والأمور لا طبعا طب كيف تكلم الحسن بمثل هذا؟ مكان يصبر ويسكت عشان الناس ينتفعون بعلمه الرجل رأى ظلما وفسادا تعين عليه حينئذ أن يبديه وأن يظهره ما ينفعش في الزمن كل الناس خاصة كبار أهل العلم ما ينفعش كل كبار أهل العلم يسكتون عن الباطل حتى يصير الباطل حقا ما هي الناس لما يسكت العلماء ويتكلم السفهاء لما يسكت أولي الأحلام ويتكلم سفهاء مثلا وغيره وغير وغير يتعين الآن أنه لازم حد يتكلم ما ينفعش لا بد أن يتكلم أحده من أهل العلم من أهل العلم من من يسمع له حتى لو يعني كان هذا السبب مع غلبة الظن في إهلاكه لكنه سيكون سببا في رفع راية الدين وأحيائها هو الإمام أحمد اللي خلنا عمل كده لأن معظم الناس في زمانه ترخصوا ترخصهم هياخد كل, كل نسب الرخص فالإمام أحمد رحمه الله تعالى رأى أن الأمر قد تعين أو فكان أحمد جاهلا لا يعرف الرخص لماذا لم يترخص إمام أحمد رحمه الله تعالى لماذا ضحى أحمد بنفسه وهو عارف إن هو كم وكم من العلماء قد قتل أو كم من من تكلم قتل اللي يتكلم يطير على طول ده الرجل يقوله أنت كافر كافر كافر مرتد اقتله وتقرب بدمه إلى الله عز وجل من المؤمنين أحمل يا أحمد كل كلمة واحدة لا خلاص لا يمكن نو نظر فاذا نسقج اجتمع حول القصر بينتظر كلمه كلمة أحمد بعد كده يعمل أيه ظل كل دول طب انقتي الأحمد مع يعني أحمد ما خطر على قلبي أنه يقتل أكيد وقع في نفسه أنه ممكن يقتل والقتل كان قريب منه جدا جدا لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تعين عليه حين إذن أن يرفع راية السنة خلاص انا هموت بس رفع يعني زي الغلام الأخدود بالظلط غلام الأخدود عمل إيه طب ما كان يصبر شوية ودر المالك ويشتغل أه؟ أخير فلا أنت ممكن تجمع بحث في المسألة دي كان ممكن يدر لكن هو ما داره هو قال لك خلص أنا ضحي بنفسي لأجل إيه لأذ كل هؤلاء وبالفعل هو ضحى بنفسه فقتل وكل هؤلاء بعد ذلك إيه؟ آمنوا فنفع الله عز وجل به ده يا إخوة ما نسمهش تهور ولنسمي قلة معرفة ولا فقه بالواقع ولا لا لكن يتعين على الكبار أن يتكلم أحدهم لازم ما ينفعش كل يسكت فما فمن يعني هون من العلم ووضعه في غير محله هانا هانا عند الله عز وجل وهانا عند الناس ولذلك لما حدث ما حدث في زمن هارون الرشيد الذي كان يحكم بكتاب الله وبسنة رسوله وكان يجاهد عاما ويحج عاما رضي الله عنه هارون الرشيد رغم ما عنده من الفساد بس قليل قليل جدا كان من الصالحين هارون الرشيد هارون الرشيد لما عين أحد تلامذة عبد الله بن المبارك قاضيا اللي هو إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي لما تعين قاضيا قاضي, قاضي قاضي قاضي شرعي يحكم بشرع الله عز وجل إيه اللي حصل من عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كتب له رسالة وشدد فيها عليه قال يا جاعل العلم بازية يصطاد به قلوب المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين فصرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانين أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين لا تقل أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين هو اكتب له رسالة من هنا وقال أحد الرواة كنت عند إسماعيل بن علي وهو يقرأ الرسالة ويبكي يقرأ الرسالة ويبكي حتى ذهب إلى هارون الرشيد قال الله الله في شيبتي ارحم ضعفي يا أمير المؤمنين أريد أن أترك القضاء قال لقد أغرى بك هذا المجنون عبد الله بن المبارك ما سابوش إلا ما ترك القضاء الرجل كان في, في عز, عز قوة الإسلام لكن هو عارف. يعني انت الوقت لو هو عمل حاجه القاضي. ال ال الامير. زي ما حصل. هو العز ابن السلام عمل ايه? مش عز ابن السلام اللي بسم يا باع الماليك. ساب البلد وخرج. فاجتمع الناس وخلفه. قالك البلد خربت. البلد يخرب خلاص. كم من القضاة تركوا القضاء بسبب ماذا? بسبب ان يحصل حاجة من الامير. طب يحكم على الامير? فرموه في السجن. لكن ايام ما كان فيه لهم عز كمان الموف في السجن فانت بين امرين اما ان انت ستحابي وتعلم بأن هناك مخالفات واضحه جدا من ظلم وتسكت واما ان تقضي بما أمرك الله عز وجل به فهتطير أو تتنحى عن هذا المنصب وتبتعد عنه تقول خلاص أنا أبرأ إلا الله جل إيه منه هو ده اللي كان بيخلي القضاء العلماء في الفتره دي يحذرون أبو السلاطين رغم رغم ما كان هؤلاء عليه من الخير لكن كان بيحذروه ليه لأجل هذا الأمر وده كان اللي بيحصل فعلا خص بعنه يتلاقي نفسه بيزل, بيزل لا تقل أكرهته أوع تقول أكرهت أو حد أكرهك لا تقل أكرهته فذا باطل زل حمار العلمي في الطين فسبحان الله يا الله المستعان خلص ال دي عشان فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضطه مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض عمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما لا على أنهم قصدوا بذلك فصول الأغراض الدنيوية فضولة جمع فضل فضول الأغراض الدنيوية وك... يعني صح؟ يبقى لما في اقتضت مصلحة راجحة مصلحة راجحة أو ترك مفسدة راجحة واضحة في الحالة دي ممكن في بعض الأحوال يقول لك الذهاب لمصلحة معينة موتى لازم تكون المصلحة مش مش, مش مجرد مظنون فيها لابد أن تكون هذه المصلحة عشان تقول راجحة يبقى لازم تكون متيقنة دفع فساد متيقن لازم وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العالية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن أدهم ويفيده وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث آه. أبو عبيد صاحب غريب الحديث مم. فيش مشكلة أهل يعلم يروحوا البعض يزور الشافعي وأحمد ويزوره الستان طيب كنا تهينا من الجزء المتعلق باداب العالم والمتعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك